موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدرى ما الحق كذبك ثمن. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل فَعَصَوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ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 I'm I <laughs> شاهين قليلا ما تبچون تذل من رب العالمين ولو تقوا ولا سبح باسم ربك العظيم